بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيسر تسجيلات في الهدى الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها الأول شيد خلاد راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ سَمِعَهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيب أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ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 لها عند الله خير يترها أنها ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة لقد تشرفت أرض الجهاد بقبول ابن الله عندما سطر خلاد بدمائه الزكية الطاهرة أسمى آيات الإيثار والتضحية فإليك يا من أعدت لنا ذكرى أسامة وسعد وصلاح الدين قالوا رحلت وما ظننتك راحل قالوا ظننتك ما زلت حيا عند ربك عادل ما زلت حيًا عند ربك عادل ما عند ربك عادل ما زلت حيا في القلوب بأثرها ما زلت في القلوب بأثرها ما زال وجهك نوره يتناثر ما زال وجهك نوره يتناثر خلاد أخلد في الجنان بجسمه وغدا إلى حول الحسان يقابل خلاد اخلد في الجنان بجسمه وغذا الى حول الحسان يقابل وغذا الى حول الحسان يقابل لبى نداء في السماء مدويا لبى في السماء مدويا يطوي السرى نحو الغوي نازل نحو الغوي ذاعوا الحياة وما بها من لذة ذاعوا الحياه وما بها من لذة وتما الى دار الخلود واصلوا وتما الى دار الخلود واصلوا وتما الى دار الخلود واصلوا. قد ودع الاحباب اسبق اكبهم قد ودع الأحباب بقركبهم قد عان قرائات وهو يجلجل قد عان قرائات وهو يجلجل قد عان قرائات وهو يجلجل سأل الإله شهادة بسبيله سأل الإله شهادة بسبيله فأجابه, المو... فأجابه المولى فأجابه هو يسأل فأجابه الرهلا لما هو يسأل تاجى الرحمن أولالنا وهو يسألوا إن الشهيد له خصاله وحده إن الشهيد له خصاله وحده يعتز فيها في النعيم وينهلوا يعتز فيها في النعيم وينهلوا يعتز فيها في النعيم وينهلوا فليهنأ الأهلون عند شهيدهم فليهنأ الأهلون عند شهيدهم وَلْيَصْبِرُوا فَهُوَ الشَّهِيدُ الْبَاسِطُ وَلْيَصْبِرُوا فَهُوَ الشَّهِيدُ الْبَاسِطُ وَلْيَصْبِرُوا فَهُوَ الشَّهِيدُ الْبَاسِطُ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ الشَّهِيدَ ضَمَانُهُمْ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ الشَّهِيدَ ضَمَانُهُمْ وَشَفِيعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْفِرُوا وَشَفِيعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْفِرُوا وَشَفِيعُهُمْ يَوْمَ ان فارقوه على البسيطه انه ان فارقوه إنه عند اللقاء المقبلوا انقاحهم عند اللقاء المقبلوا والذاب مبارك في السماء شهيدنا رباه مبارك في السماء شهيدنا واغفر له من كل ذنب عاجل واغفر له من كل ذنب عاجل واغفر له من كل ذنب